صرات قيام إذا فكره الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 كتاب لا قريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقتنون.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 مثلهم كمثل اللذ استوقدنا راه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغصرون صم عميون بك مخصم بك من عميون فهم لا يرجعون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء أبناء، وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندا دون وأنتم تعلمون. الله. الله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 بِمِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 هو الذي خلقه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماءات وهو بكل شيء عليم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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 قل نهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدا فما تبع هداي فلا خوف عليهم فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهديكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهديكم وإياه يفرحون ولا تلبسوا الحق بالباطل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر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 فكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخروا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتوا رغدو ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم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 وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادِجُونَ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يضنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم من ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فَمَثَلًا أَنَّارُ إلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيْسَ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سِيَأَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُلَائِكَ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 وادل القربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَآ قُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ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 بِاسْمَ اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وللكافرين عذاب مهين، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالون أمين، قالون أمين بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 إلكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِيم بالظالمين ولا تجد أنهم أحرس الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر الفسانة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمرو والله بصير بما يعملون قل من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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءوا نبذ فريق نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله ورأوهُرهم ورأوهُرهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تثلّ الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا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 لا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا في إذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبِسَ ما شرَوْهُ بِهِ أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا نرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كأروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير, عليكم من, خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره خوف عليهم ولاهم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وأم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ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 إنا أرسلناك بالحق الْحَقِّ بَشِيرًا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ قل قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ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 كن أمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء أو ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، وإذا بتلا إبراهيم.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 وأهدينا إلى إبراهيم وإسмаيل الطهرا بيت للطائفين والعاكفين والعاكفين وركع السجود وإقال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنه ورزق أهله ورزق أهله من الثمرات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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يكله عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 يقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أألكم أعلم أم الله ومن أظلم منك تمشهادة عده من الله ومن الله بغافل النعم ما تعملون ت قد دخلت لا ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون الله اكبر الله Assalamualaikum alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت ذكرى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 وَدُلَّكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ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 ولم يكن له كوه أحد الله أكبر, أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ونقول الحمد اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك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 نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع اللنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجى ولا منجا منك إلا إليك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 ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعل هو الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا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 بك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الفوز بالجنة الفوز بالجنة الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فأفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فأفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعنك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين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 اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة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 وأمنها وأمنها واستقرارا وتماسكها يا ذا الجلال والإكرام يا للطول والإنعم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم, قيوم برحمةك نستغفف فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ادفع عنهم الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم إنا نشكرك أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان اللهم وكما بلغتنا إياها فأعنا فيها على الصيام والقيام واجعلنا من يصومها ويقومها إيمانا واحتسابا اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار ابنا فيها من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار في هذه العشر المباركة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر ويكتب له عظيم النذوبه والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر برحمتك يا رحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين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 بتشفع المحسنين منا في المسيئين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة وفي هذا العشوه في هذه العشر الشريفه وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور الا بذنب مغفور الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل ممرور وتجارة لانتظور يا عزيز يا غفور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 صاحب الوجه الأنور والجبين صاحب الوجه الأنور والجبين الأطر يا حي يا قيوم اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله الله